بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من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 حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها لَتُذْرَأُ مَنْ الْقَرَأَ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُذْرَأُ مَنْ الْجَمْعَ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ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 118. فاحتلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 119. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب 110. فاطر السماوات والأرض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 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَاعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ هُوَ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا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 لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله 118. وأمرت لأعدل بينكم 119. الله ربنا وربكم 110. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 111. لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحجون في الله من بعد مستجيب له حجتهم داحضة عند ربه حجتهم داحضة عند ربهم عليهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدرك لعل الساعة قريب. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي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 الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنقوا وينشر رحمته وهو الولير الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دار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 119. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 110. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام 111. إن يشأ يسكن الريح فيضللن على ظهره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 والذين يجتنبون كفار الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم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 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده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 وما كان لهم من أولياء يصونهم من دون الله، وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيدِ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِن قَبْلَ أَيَّ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 أو يزوجهم ذكران وإناث ويجعل من يشاء عاقما إنه عليم قدير.